العودة إلى العلاج الطبيعي منذ زمن بعيد والبشر يحاولون الاتجاه إلى استخدام الوسائل الطبيعية في العلاج والتداوي عوضا عن العلاجات الأخرى التي تسبب آثارا جانبية عدة والعلاج الطبيعي هو إحدى هذه الوسائل استخدم قدماء المصريين ذلك العلم في العلاج منذ آلاف السنوات وكذلك استخدمه الصينيون في العالم عام 3000 قبل الميلاد وأصبح طريقة زات طابع علمي وتحت مبضع الأبحاث العلمية في أوائل العام الالف وثمانمائة قبل الميلاد وفي العصر الحديث بدأ العلاج الطبيعي يذكر في المحافل الطبية كمهنة طبية لأول مرة عندما قام البريطانيون بتأسيس أول جمعية للعلاج الطبيعي في بريطانيا عام 1894 وانتشرت هذه المهنة منذ ذلك الحين بين أرجاء العالم وقامت الدول المختلفة بإجراء برامج تدريبية للمعالجين وأنشئ قسم خاص بالعلاج الطبيعي في جامعة أوتاجو في نيوزيلندا عام 1913 أما اللحظة الانتقالية في تاريخ هذا العلاج فهي الحرب العالمية الثانية فعند حدوثها كان للعلاج الطبيعي دور حيوي في مداوات إصابات النخاع الشوكي التي يترتب عليها حالات الشلل الجزئي والكلية، وكذلك ساعد هذا العلاج على تأهيل مصابي الحرب وخاصة بعد حدوث الكسور المتفرقة في الجسد وبعد حالات البتر المخيفة ومنذ ذلك الحين انطلق العلاج الطبيعي وهو في مصاف المهني الحيوية في الطب البشري. كمهنة راقية ذات طابع خاص